والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم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 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميثا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم